بسم الله الرحمن الرحيم أحمدوا واستعينوا واسنفروا ونعوذ بالله من شرور سينا وسياك أعمالنا من يذكّرنا فلا مضلّة ومن يبتلى هاديا وأشهد أن لا إله إلا الله ونبه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت غادي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل, وكل ضلاله في النار لا نسمع عليكم ايها المسلمون ان أعداء الدين يتربصون من الزواج ويكردون لهذا الدين ليل نهار حتى لكلفهم ذلك أموالا ضبطة كبيرة فهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة هم يظلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون من أبتك الأسلحة التي يستعينها أعدام بار سلاح المراه المتدرجه الفاتنه روى البخاري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما تركت بعدي فتنه هي اضب على الرجال الى النساء وقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره وان الله تستقذفكم فيها فينصر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة في بني اسرائيل كانت بالنساء قد كان بني اسرائيل تسوسهم الانبياء و ولكنهم اتبعوا سبيل الشهوات حتى هلكوا فاذنهم الله عز و جل بعد ان فضلهم على العالمين ان من اعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين من جعل في قلوبهم الحياه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 بذلية آدم ما يسرون به عوراتهم وأمرهم في التشتر قال إمام القرطي المالكي ولا خلاف بين العلماء في ليوثوب سكر العورة على أعين الناس ولا سيما مع الأجانب قال الله سبحانه يا أيها النبي قل لأسوالك وبناتك ورساء الأممين يذللين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال عز من قائل سبحانه وللمؤمنين للمؤمنين من ابصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل للمؤمنات يغضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن الا ما ظهر منها وليطعن شهورهن على جنوبهن وقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المراه المسلمه المؤمنه من كشف بعض عورتها ومخالفه امر ربها وتوعدها بوعيد شديد رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرمنا رجال عريل من كاذناب كأذنان الزقر مثل العطي كأذنان الزقر يطردون الناس ونساء كافيات عاليات كافيات في الظاهر عاليات في الحقيقه نساء كافيات عاليات مميلات مائلات متباختغار رؤوسهن الاخت نوع من أنواع جب رؤوسهن كظهور الجمال لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يوجد بالمسيرة كذا وكذا يعني أن ريح الجنه بعيد بعيد وزاد على ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأوجب للمتبرجة اللعنه أول إمام أحمد وصححه العباد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيقول في آخر الزمان رجال يركبون على السرور كأشباه الرحال يركبون على السرور كأشباه الرحال هذه التي شماها أهل العهد السيارات نساؤهم كاسيات عاليات رؤوزهن كأسلمة البخت العجال إذ انه انهم مجانات فما اصبر المتدرجات على النار وما اصبرهم على لعنه العذيذ القضاء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التبرج من خصال اذيب النفاق وهو نبيل على الشفاق وسوء الاخلاق جاء في سلسله صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الولود, الولود, الولود المواشيه اذا اتقينا الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات المتكبرات وهن المنافقات لا يدخل الجنه منهم الا مثل الغراب الاعصم والغراب الاعصم نوع من الغرباء قليل وجوده فاكبر اهل النار النساء وهن المتبرجات الكاشفات فاللهم اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابنا كان غراما ان مسؤولية الاباء عند الله عظيمه وهي امانه تسال عنها يوم القيامه لقد احصاهم وعذبهم عذاب وكلهم اتيه يوم القيامه فردا قالت المسولين رضي الله عنها امراه ابي طرحة الأنصاري لما توفي, توفي ابنها وكان صغيرا اعلم أن الله قد أعارك ابنك قد أعارك ابنك وبدعك به ما شاء ثم قبضه بليه فاصبر واحتسب ومن ذال والأهنون إلا وجهعك ولا بد يوما فانت رد ودائعك فالمربي على عقيده اولاده ذكورا واناثا قبل اي شيء اخر وقد نهى الله سبحانه عن تطبيع أمانه وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم وقال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا قووا انفسكم واهليكم نارا وقولها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما قوم انما تكون هذه الرضاه من النار بالتربيه على الاخلاق الفاضله والعقائد الصحيحه لا أن يربى الاولاد على تحق الممثلين وغير منك قال الامام قتاله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا قال رحمه الله تأمرهم بطاعه الله وتنهاهم عن معصيه الله وان تقوم عليهم باثر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فاذا رايت لله معصيه نهيتهم وزجوتهم عنها اعلموا أيها المسلمون اننا مسؤولون عن ابنائنا وبناتنا يوم القيامه فلنعد للسؤال جوابا ولا بد ان يكون الجواب صوابا قال سبحانه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن وليس المقصود بالامانه والمسؤوليه توفير الطعام والشراب فحسب فهذا وإن كان مطلوبا فان الاوجب منه توفير التربيه الاسلاميه محمديه رواه داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما يكفيه اثما ان يضيع من يقوت فهذا التهديد ينصب على من ضيع ابناءه من حيث قوت الابداد بحيث يهملهم ويشح عليهم ويرجول من باب اولى كما قال ابن القيم من ضيعهم من ناحية قوت القلوب من العقائد والاخلاق لأن الانسان قد يكون معذورا ان كان فقيرا ليس من اهل الكفايه ولكن ليس له عذر امام الله من اضاع تربيه ابنائه بل ورضي بذلك ولم يفعل شيئا أيها مهندس إن هذا التبرج الفاحشة ذاع وشاع لا يقارنه أي تبرج بل حتى في جاهلية العرب كولا قال قتادة رحمه الله تعالى في قطعه سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية كولا قال كانت المرأة تخرج تمشي بين يده الرجال فذلك تبرج الجاهلية وقال أيضا كانت النساء اذا خرجنا كانت لهن مشيه تنكسر وتغني فذلك الذي نهى الله عز وجل عنه وقال مقاتل رحمه الله التبرد الذي كان في الجاهليه الاولى انها كانت تلقي الخمار على راسها تلقي الخمار على راسها ولا تشده فيواري قلائلها سلاسلها وأقراطها التي توضع في خذر وعنطها ويبتل ذلك كله وذلك التبرج ثم عمت مساء المسلمين في التبرج والصدور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بضن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 فراى ما ال اليه بنات المسلمين ولسانهم فاللهم انا نسالك العفو والعافيه ان اهل الجاهليه الاولى كانوا يعتقدون في المراه انها وضع دعار ودليل بوار فكان الواحد منهم يقتل ابنته خشيه ان تجلب له العار فلا نقول ايها المسلمون لا نقول للاباء اقتلوا بناتكم لأن هذا من اكبر الكبائر عند الله ولكن نقول لهم ابتلوا كل عاده سيئه وكل قصرة قبيحه وكل سلوك شيطاني وكل امر يقود الى تقريب الكفار وليكن هذا الامر حال الصغر حتى يتعود البنات على العشبه والحياه وقد قيل قليلا ان الوصول اذا عدلتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب وقال اخر وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عونه ابوه وما زان الفتى بشده يعني ان الفتى الصغير ليس له عقل يحكم به ولكن يعذبه التدين اقربوه قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الماتع تفث المولود في احكام المولود قال وكم ممن اشقى ولده وفزه كبيره في الدنيا والاخره وذلك باهماله وترك تاديبه واعالته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد اهانه وانه يرحمه وقد حرمه ففاته انتفاعه بولد، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من خلال الآبات وإذا اعتبرت الفساد, الفساد في الأولاد رأيت عامته من خلال الآبات فتر الكثير من المسلمين يشتري بناتهم بنات شفاتنا ملابس الفساد والاجساد ويجلب الى بيته المقعرات وهو فرح فخور الا فعله ايها المسلمون ان الحساب اكيده وان عذاب الله ووعيده شديده فويل لمن اضاع أبناء ابناءه وبناته وهو مسمور وويل لمن اعان بنات المسلمين على التبرج والسفور روى البخاري ومسلم من حديث معقر بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استرعاه الله رعيه يموت يوم يموت والبغاء اشد لهم الا حرم الله عليه رائحه الجنه لقد اعان على هذا التبرج الفاحش قوم اخرون فمن الآباء والامهات من يرى ان تبرج بناته دليل على التقدم والتطور والحضاره فعاضوا بناتهم سلعه رخيصه على فئات همهم التلاعب ببنات بريئات ومن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ممن اتقن نشر الفساد والعري سببا لبث الاموال فهذا يبيع المقعرات والفرهولات بثمر بقش دواهم معتولة وكانوا في الحشمه والستر من الزاهدين فما من موضه تظهر التفات الا سارع اليها ضعيفات العقول ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزن من تبعه فيها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيء وتولى كفر العلي واظهار المفاتن تجار يبيعون الالبسه ويشجعون على الرذيله يعرفون الالبسه الضيقه التي ربما تشتري المراه الفاضله المتزوجه ان تلبسها في غرفه النوم مع حبيبها وزوجها ألا فعلم ايها التجار أن الله سبحانه اذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم بيعه وشراءه فهل ترضون أن يكون كسبهم حراما على حرام هل ترضون أن تكونوا سهما من سهاد ابليس وجندا من جنود اليهود والنصارى مطبع يهود والنصارى لا يسترون على المسلمين صاروخا ولا زفابة ولا طائرة ولا غير ذلك لأنهم ان لهم جنودا في بلاد المسلمين متطبعين بني بذتنا يتكلمون بألف لدنا ضلوا وضلوا فهم في أوطارهم يتفرجون وعلى الإسلام والمسلمين ينحكون والمسلمون بالأبس هم المسلمون اليوم صدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم طريقا من كان قبلكم شفراً بشفر براعاً بجراع حذوى الكذبه بالقذبه والقذبه هو ريش السهم الريش الذي يجعل على السهم قبل ان يعمل حذوى الكذبه بالقذبه يعني في كل صغير وكبير حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال الصحابه متعجبين اليهود والنصارى اتعني بالقوم اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم فمن القوم اذن الأمور الأثنى وأمرها فكان غفظ البطر عن الحرام أن يكون نسياً أمسياً والتجارة المعاكسة بين شباب المسلمين أنفسهم وظهر الدين والخش أليس بدا غدن رجيبة أليس بدا من يغار على أهله وبناته إن الناظر في حال المسلمين اليوم لا يستمشر بمستقبل يفرح به المنافعون والعلماني ان لا المؤمنون برسل الله ونحن ضائعون مضيعون ان الناظر ايها المسلمون إن الناظر في احوالنا لا يعلم ويدرك ان بنات المسلمين امانه في ايدينا ان تويعه هذه الأمانة استولى عليها اعداء ظالم واكلت بلا ثمن ولا رمق قال الصحاري رحمه الله تعالى ان الرجال الناظرين الى النساء إلى النساء مثل الباءات على لحوم الضاني مثل الباءات على لحوم النعاس ان لم تكن تلك اللحوم اصولها اكلت بنا عوض ولا اثمان اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اسقر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك